اجعَلَ الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجيب وإن طلق الملأ منهم أنمسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنْذِرَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ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 117. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 118. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب 119. كل إلا كذب الرسل فحق 112. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 113. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب إصبر على مَا يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة 114. كل له أواب 115. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 116. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 117. إذ دخلوا على صمانان بَغَابَظُناَا على بَعظم فحقُ بَ نذ الحَّ وَلا تُشطِط وَنا إ سَ إ إن هذا اخي له 90 و90 نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال اثلنيها وعذني في الخطاب قَالَ الْقُرْطُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ عَجَلتَكَ إِلَى نَاعِجِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ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 119. كتاب أنزلناه إليك مبارك آيَاتِهِ آياته وليتذكر أولو الألباب 110. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. 111. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد 112. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب 113. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 112. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 113. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت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 هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان لَهُ عندنا لزلفا وحسن مآب وذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انني 117. ومسني الشيطان بنصب وعذاب 118. أركض برهلك. هذا مغتسل بارد وشراب 110. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من 119. وذكرى لأولي الألباب 110. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث 111. وجدناه صابرا 112. العبد إنه أواب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 وَإِنَّهُمْ مِنْ عِنْدِنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا 112. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فِيهَا متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 114. وعندهم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 هذا فليذوقوه حميم وغساق 118. وآخر من شكله أزواج 119. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم ذاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصوا أهل النار. 110. قل إنما أنا منذر 111. وما من إله إلا الله الواحد القهار 112. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم 117. أنتم عنه معرضون 118. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون 119. إن يوحى إلي إلي 117. ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين 118. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 112. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 113. قال فاخرج منها فإنك رجيم 114. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين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 115. قال فالحق والحق أقول 116. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 117. مِنْ ما وَمَا عليه من أجر وما أنا من إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ